أول نبي شرعت على سلسلة الصراط وأول نزير على الشرك وأول من عدلت موت الأرض لهم دعوة أبوه وأهلكه وأخته الأرض المذعورة وكان أول البشر في Adam وأطول عمرا وصفر على أنفه به طول عمري نعم. أعيد مرة ثانية لأن البث كان منقطع. إنا أوحينا لكما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد يعني شأنك في الوحي كشأن الأنبياء فما لهم العناد معك وأوحينا إلى إبراهيم وأوحينا إلى إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط أي أولاد أي أولاد يعقوب وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان خصهم بذكر لأنما شاف الأنبياء وأتينا داود زبورا وأتينا داود زبورا ورسولا نصب أو نصب على مضمر يدل عليه يدل عليه او حين أي أو حين إليك ورسلنا رسلا رسل أو على مضمر يفسره قوله قد قصصنا قد قصصناهم عليك من قبل في السور المكية ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما نصب على المدح أو, أو على الحال أو على التقدير على تقدير أرسلنا نعم who did وشيرين بالثواب على الطاعة ومنذرين بالعقاب عن معصيتي لألا يكون للناس على الله حجتهم بعد الرسل فيقولوا ما, ما أرسلت إلينا رسولا يعلمنا الدين متعلق بأرسلنا وبمنذرين وبشرين وأحد المجرورين خبر كان والآخر حال والظرف لحجه، وكان الله عزيز حكيما فيما أراد ودبر لكن, لكن الله يشهد استدراك عما فهم من قبل من تعنتهم بأنهم لا يشهدون. نعم. لأنه متعلق بحجة لأنه معمول المصدر لأنه يتقدم عليه. ذكرناه. قال بما أنزل إليك من القرآن الدال على نبوتك أنزله بعلمه. دلاش. نعم. بما أنزل إليك؟ أين نعم. بما أنزل إليك من القرآن الدال أبداد على نبوتك أنزله بعلمه متلبسا لعله متلبسا بعلمه الذي الذي أراد أن يطلع أن يطلع عباده من صفاته ومغيباته وأوامره ونوايه أو أنزله عالما بأنك أهل لإنزاله إليك نعم والملائكة يشهدون أيضا بنبوتك نزلت في جماعة من يهود قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم و... <تصفيق> <بالله> <تصفيق> إني والله أعلم أنكم لتعلمون عني رسول الله فقالوا ما نعلم ذلك وكفى بالله شهيدا فإنه أقام الحجج والبينات الواضحة على صحة نبوتك إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلا بعيدا فانهم جمعوا بين الضلال والاضلال ان الذين كفروا وظلموا محمدا صلى الله عليه وسلم بكتمان نعته أو او الناس بصدهم او انفسهم لم يكن الله ليغفر لهم بعدما ماتوا عليه أو هذا في من في من علم او علم انه يموت على الكفر صاريه كانه فرانهم منافين لعظمتي او منافيه لعظمتي تعالى من المجيز ولا ليهديهم طريقه الى النجاة الى الا طريق جهنم استثناء المقطع ومتسعه على السخريه الخالدين حال حال مقدره لو هكذا فيها ابدا وكان ذلك اي أو أي عدم الغفران والخلود على الله يسير يا أيها الذين آمنوا قد جاءكم الرسول بالحق يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم لما قرر قرر أمر, أمر النبوة وواعد المنكر وعد منكر اوعد المنكر واوعد ايوه واوعد وأو المنكره خاطب الناس بالدعوه نعم الناس يقولوا لو لم قرر الامر بالدعوه او اوعد المنكر نفس الكلام واوعد المنكره خاطب الناس بالدعوه فقال يا الناس تاء من الوجيز فامنوا خيرا لكم اي ايمانا خيرا لكم ايو امرا خيرا لكم مما انتم عليه او او يكون الإيمان خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض فهو الغني عنكم وكان الله عليما باحوالكم حكيما فيما اراد لكم يا, يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم النصارى تجاوزوا الحد في عيسى عليه السلام بل في الأحبار كما قال اتخذوا أحبارهم رهبانا ولا تقولوا ولا تقولوا على الله لا تختروا عليه إلا الحق لكن يقول الحق فتنزف عن شريك وولد إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته اوجده أوجدته بكلمة كن ألقاها إلى مريم يعني خلقه بالكلمة التي أرسل الله بها جبريل إلى مريم فنفق في في جيب درع درع درعها فنزلت حتى ولجت فرجها ببنزلة الحاق الأبي الأم القاح نعمل القاح الأبي الأم الأمي موسى أنا نجاشية قال جعفر رضا الله عنه ما يقول صحيح الله مريم قال يقول في قول الله وروح الله وكلمة أخراجه من البتول العذراء لم يطربع بشر فتناول عودا من الأرض منه أو صدر منه ما أدري ماذا بغ... صدر منه بغير مادة من حسب الجملة صدر منه بغير مادة وإضافة روحي الله للتشريف فآمن بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة أي آلهتنا ثلاثة الله والمسيح ومريم انتهوا عن التثليث واتو وقتل... أمرا خيرا لكم إنما الله إله واحد لا تعدد فيه أصلا سبحانه أي أسبح سبحانه من أن يكون له ولد أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا لا يماثر شيئا حتى يكون له ولد وكفى بالله وكيلا فلا يحتاج إلى ولد لأن الولد وكيل والده وهو وكيل كل شيء ثم جاءت الآيات إلى قول الله تعالى لن يستنكف المسيح أي لن يأنف من هكذا؟ لن يكون من ان يكون؟ نعم. اصل إن كفت الدماء إلى نحيته ان كفت الدماء إلى حيث أن خديك بإصبعك لا يرى أثره عليك من الوجيز. أن يكون عبدا عبدا لله فإن عبوديته شرف. قيل نزلت حين قال وف. ناجران رسول الله صلى الله عليه وسلم لن, تعي لن تعيب عيسى لن لما, لما تعيب عيسى لما تعيب عيسى هكذا تقول إنه عبد الله قال إنه ليس بعرض أن يكون عابدا لله قالوا بلا ولا الملائكة المقربون عطف على المسيح أي لا يستنقفون مع أن ما بعثهم في دعوة إلى الإلهية لعيسى أقوى وأشد فيهم لا أب ولا أمة لهم ولهم قوة لا تفي بها طاقة البشر كقلع الجبال والتصرف في الأهوال والأحوال وهم مع ذلك لا يستنكفون نعم ويسدل بهذا القائلون بهذا القائلون عبدالنقل بريكة الأنبياء وقرر صاحب الكشافي وجه الدلالة بما لا يسمع من جو أدعى أن الذوق قاطم بذلك ونعوى الحبه الذهبيه وما وشابه شوائب الانجمود كان هكذا ونعم الدوق رحمه الله كل من يفهم لغه العربي يعلم ان من قال لا يانف بهذه المقاله امام ولا هو ولا كبير ولا صغير ولا جند من يستنكف عن عبادته ويستكبر الاستنكاف تكبر مع أنفة والاستكبر بدونه فيحشرهم إليه جميعا مجازاتا فأما الذين عملوا وعملوا صالحة فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من ذو الله ولي ولا نصيرا وهذا تفصيل للمجازات العامة الدال, الدال عليها فاحوى الكتاب وإن, وإن لم وإن سوى ذكر المستنكذين فإن فكأنه قال ومن استنكذ ومن امن فسيحشرهم نعم. حديث الأولى تفصيل المجلس علي علي فحو الكلام يقول جواب عن سؤال وأن Up وقوله the الذين so that he's standing there. For على extreme الفريقين as وغيرهم المفصل Debatte, it's الذي what he mentioned merely in eben- assembled يستنكف all that he listened to us. I think Ds but I feel he can say that the المستنكفين فقط حاصل mail يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم يعني محمدا عليه الصلاة والسلام أو القرآن وقيل المعجزات نزلنا إليكم نورا مبينا أي القرآن فأما الذين أمنوا بالله واعتصموا به جمع بين مقامي العبادة والتوكر على الله أو اعتصموا بالقرآن فسيدخلهم في رحمة منه وفضل زائد على قدر أعمالهم ويهديهم نعم إن شاء برهان ما القرآن وراء المطلوب قلت هذا القرآن وبينات قلت مجادة الحجة لها من الفتح وقال ويهديهم إليه إلى الله صراطا مستقيم في العلم والعمل فهم في الدنيا على منهاج الاستقامة وفي الآخرت على صراط مستقيم يفضي إلى روضات الجنات وصراطا إما بدل من إليه أو مفعول يهديهم وإليه حال مقدم نعم. ما سركافه وواصلوا إليه ولما قال معتصم بالقرآن ومجموعة تصم السؤال وأما أشكيل عليهم هذه الصورة مبينة مبينة للموريس وقد استف استفتو في الكلاتي اختتم السورة الآية فقال واستفتوك في الكلات الآية ما ترى أي مشي يستف يستفتوك أي قول الله يفتيكم في الكلام نزلت في جابر بن عبد الله حين سال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني مليظ وكلامه هكذا وكلامه فكيف اصنع في مالي ان امرؤ مفعول بالفعل يفسر ما بعده هلك مات نعم سمارك. ليس له ولد أصلا ولا وارد أيضا فإن العُرْخَتَ لا الأبي وهو صفة لا ترث مع الأب و وصفة لا غيب وله أخت أي من أبوين أو الأب فإن, فإن ذكر الولد ولد الأمي الأمي مضى حكمه في أول السورة فلها نصف ما ترى نعم فإن ذكر ولد الأم مضى حكم حكمه في أول السورة فلها نصف ما ترك وهو أي المرء, أو أي المرء يريثها أي الأخت فإن لم يكن لها ولد أي إذا ماتت الأخت فجميع مراث فجميع هذه الأخي إن لم يكن لها ولد أصلا ولا والد قال فإن كانتا إلقتان اثنتين فصاعدا فلهما الثلثان مما ترك الأخ وإن كانوا إخوة الرجال ونساء نساء أصله وإن كانوا إخوة وأخوات إخوة, أو أو إخوة وأخوات فغلب الذكر فلذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم الحق كرهاه أن تضلوا والله بكل شيء عليم فهو عالم بمصانع العباد في المعاش والمعاد والحمد لله حق حمده انتهت سورة انتهت سورة سورة النساء والآن نبدأ بسورة المائدة قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين امنوا اوفوا بالعقود أي العهود وهو ما, ما حد في القرآن أو ما حد في القرآن كله نعم. وحلت لكم بهيمة الأغنام تفصيل العقود والإضافة بيانية وهي الإبل والبقر والغنم وألحق بها الضباء وبقر الوحش نعم. أقول الحسن حلت لكم. قال فيما تدعمه الأجنة ومثله عن الشعبي قال هي الأجنة توجد ميتا في بطن أماتها إذا ذبح نوحنا الذهاب أكثر تحليل الله عنه إذا كانت من معالم, معالم ما عليكم إلا ما عليكم, بتح... بت... إلا ما عليكم أو إلا محرم ما يتلى عليكم وهو قول حر لمتعليك والميت غير محل الصيد حال من ضمير لكم او من ضمير أو من ضمير قال حرم حال من ضمير من ضمير المحلي يعني وحلت لكم جميع وأحلاله عن عمومها مختص بحال كونكم غير محلين للصيد في الحرام اذ معه تحريم البعض وهو الوحشي أو الأول حال من فاعل الحقيقي المتروك لأحلت والثاني حال من ضمير لكم المقدر اي احللنا حال كوننا غير محلين الصيد, الصيد لكم بحال حرامكم إن الله يحكم ما يريد من تحليل وتحريم من تحليل من يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله مناسك الحج أو مناسك الحج أو محارم الله أو الهدايا المعلمة المعلمة أو المعلمة للذبحي بمكة نعم قل فيش حشي قال ابن عباس أنت قرأتها طبعا قال أبنى قرأته نعم ولا الشهر الحرام بعدم التعظيم والقتال فيه والجمهور على أنه منسوخ يجوز ابتداء القتال مع اهل الشركي في أشهر الحرمين. <تصفيق> <تصفيق> ولا الهدي ما أهدي إلى بأن تتعرض له ولا القلايد ذوات القلايد من هدي هدي ذكرها لأنها أشرف الهدي قال بعضهم معناه لا تترك الهدايا البيت ولا تترك تقليدها في عناقها. ولا آم من البيت الحرام إلى تستحلوا قتال قوم قاسين إلى بيت الله إبتوا فضلا من ربكم رزقا بالتجرد حال من ضمير من ضمير آمنين ورضوانا بزعمهم لأن الكافرين أيش لهم نصيب من رضوان نزلت في من أغار على على سرح المدينة فلما كان من العام المقبل اعتبر من بيتي فراده بعض الصحابة أن يتعرضوا عليه في طريقه إلى البيت وهذا الحكم منسوخ الآن الآن فيهم قال بعضهم الجاهليات يقلدون أنفسهم بالشعر والوبر في سفر الحج في غير أشهره وإبلهم من لح شجر شجر الحرم فيؤمنون به فنهى الله التعرض لهم بقوله ولا القلايد وهو أيضا منسوخ ويقول معناه يتقلدون من لح شجر الحرم فنهى الله عن قطع شجر عن قطع شجرة وإذا وإذا حللتم من الحرام فاصطادوا إذن في الصياد بعد الحرام <تصفيق> ولا أجرمنكم يحملنكم شنآن قوم بعضهم ان صدوكم بغضهم المفروض بغضهم لأن شنآن بغض بعضهم بغضهم ان صدوكم أي لأن صدوكم عن مسجد حرام وقرئ عن فحرف الشرط مرتلظم بين عملي والمعمول ماذا يعني؟ أن تعتدوا انا انا بالانتقام انا انا انا انا انا يعد انا انا انا انا انا انا انا اثنين انا نزلت انا انا انا صد بعض المشركين انا انا انا انا لما انا عن بيتي. بالحديبية وتعاونوا على البر المأمورات عطف على لا يجرمنكم والتقوى على المنهيات ولا تعاونوا على الإثم المعاصم والعدوان الظلم واتقوا الله إن الله شديد على قابل حرمت عليكم الميتة والدم أي المسفوح أي المسفوح السهل ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به لقوله عند ذبح باسم الله والعزة والإهلال رفع الصوت إنه عند ذكر ما الله فقد عرض المنطهر في المرجس المرجس الموت وإن لم يذكر فقنزل في التنجيز داما تبصير الرحمن والمنخانقة التي ماتت بالخنق والمنقوثة هي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد حتى تموت غير محدد وذلك من عادات الجاهليه والمترديه الذي اطيحت من موضع فماتت اتوحد <تصفيق> <تصفيق> بينهم النوى اي فمات فيها للنقل وما أكل السابع منه فمات إلا ما ذكيتم إلا ما أدركتم ذكاته من هذه الأشياء وفيه حياة مستقرة فإنه حلال أم قال الشوكين أهم البناتك المعروفة الآن وبناتك الحاجة التي يجعل فيها المعروف ورصصهم ورصص. فلم تتكلم عليها العلم يتأخر حديث فيها فإنها لم تصل إلى الدول اليمنية إلا في المئة العشرات من هجرة وقتسالا جماعة العلماء الصيدين بها إذا مات ولم يتمكن الصائد من تزكية أحيانا والذي يظهر لأنه حلال وناتخريق وتدخل في الغالب الجانب منه وتدخل في الجانب الآخر وحديث صحيح صاحين إذا رميت بالمعراض فخرا فخزأة لا ولا فخرا مش هفاف وفاروتيين فكله في من الفتح. وما ذبح على النصب هي حجارة هي حجارة, حجارة إيش؟ حول البيت حول, حول البيت يذبحونها عندها وينضحونها بدماء تلك الذباح ويشرحون اللحمة ويضعونها على النصب فحرم الله أكل هذه فحرم الله اكل هذا اللحم وإن وان ذكر عليه اسم الله بما فيها من الشرك وقال بعضهم هي الاصنام معناه ما ذبح للنصبي وهو على وما ذبح للنصبي وعلى هذا هو ما وهلل لغير الله واحد نعم نقول فما ذبح للنصبي قلوا الا لمن يسمع فيه اذان او اذان لغير الله ما دام صاحبه انه ذبح لله فلا يصح منه هذا ما في تفسير الرحمن والأنصاب وجمع نص وجمعين وجم أو جمع نصب بين بثا سكون وهو كل ما نصب عمل بالله الله تعالى مش هجر حجر أو قبر أو هذا مجالس الأبرار قال الشيخ ولد الله الدالوي في تفسير الفارسيه اما فتح الرحمني وحرام مستنجف بزع زحطه ده بشيط بلنشه الهائي بحقول باطل طغط باطل كذا كذا مرصود وقبر والله الحديث الذي أبو بدهوده عن الواحد بقى فدي اش عبد الله تعرف باريس انت عبد الله لا طيب لا ما واصل باطل شيخنا بارك الله فيك قول والحروسه ده ودود لا عارف قال ابو جاويد قال عبد الرزاق عند الطبر يعني بخرة أو شيء قال الشوكادي قال بعض للعلم إراق إنها وقت دمالا عن عبادته لأنها إما هاد أو بحاة أو وكذلك من يطبح مكسب وحلال فهو ربك لا تعبد إلا إياه وجود وما أمر إلا لأعمل الله مخلصينه الدين انت نعم أقول ودليل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سألوا رجل والعتيرة وبتفسير العتيرة يعني وبتفسير نفسيتنا التبورية خال علماء وأنا بسم الله حلب بيحة المقتصر بحالت طلبة إلى غير ذلك صار متصدر ذبيحة وذبيحة متصدر وفي الدور المختار ذاب ذبح ذبحه رسول أمير ورقم ذوبه ما وقذور اسم الله عليه تعالى عليه فمسعد في القاضي هذا في باديخان والعالم العالم المغيرية ومدار المحيط الشمالي فهذا تفهمه درات في البقرة تخرج إليها فيها شافية في جنس الثديين طالب أن تستقسم بالازلام أي حرم الاستقصار بالازلام وهي عبارة عن عن قداح قداح مكتوب مكتوب في بعضها افعل وفي بعضها لا تفعل وبعض وبعضها وبعضها غفل, غفل لا شيء عليه يستسقم غفل لا شيء عليه يستقسمون بها في الأمور فإذا خرج الأمر ففعلوه وإذا خرج النهي تركوه وإذا خرج الغفل, أو الغفل أجالوها ثانيا ذلك فسق أي تعطيه فسق وضلاله وجهره اليوم أريد به الأزمان أريد به الأزمان به الأزمان الحاضرة يأسى الذين كفروا من دينكم من الطالب أن ترجعوا إلى, ديني إلى دينهم فلا تخشوهم بعدما أظهرت دينكم واخشوني أخلص الخشية إلى خشية اليوم خشية خشة لي اليوم قيل المراد يوم النزول يوم عرف في حجة الوداع في حجة, حجة الوداع أكملت لكم دينكم فلا زيادة بعده ولم ينزل بعده حرامي والأحلال وأتمزع لكم نعمتي بالهداية وإكمال الدين ورضيت واخترت لكم الاستام دينا من بين الأديان فلا أسخطه أبداً ودينا اما حال او تمييز فمن اضطر الى تناول لأنه تعالى قد نص على الحكم في جميع الوقائع جميع الوقائع لو بقي بعضها غير مبين أو غير مبين غير مبين للحكم مبين للحكم إذا بقى الدين في جميع حصل النص في جميع الوقائع فليس وكان على وفق ذلك أو في ذلك النص كان عبثا كان على خلاف كذا قد أجاب مثبت الناس عن هذا من مما يكفي في الجواب الله تعالى أعلى من انتهى من فضل البيان وأتمع فمن اضطر إلى تناول شيء من هذه المحرمات ومتصل بذكر المحرمات وبينهما أثراض في مخمصة مجاعة غير متجانف لإذم غير, غير مائل لمعصية بأن يأكلها تلذذا أو مجاوزا, مجاوزا حد الرخصه حد الرخصة فإن الله غفور رحيم حد رخص فلا يؤاخذه به نقف هنا إنه انتهى الوقت طيب نقف هنا على هيا اسألونك ماذا أحل لهم ونقرأ من شاء الله غدا إذا كان نقال نشكر شيخنا محمد سليمان في قراءة الحواشي ونشكر عبد الله في نقل المجلس ونشكر مشايخنا الحضور وشرفنا بحضوركم وكذلك هناك معنا الشيخ أحمد عدنان الحمدان أيضا وابو حامد المدني وغيري من مشايخ معنا الشيخ الله بن نبيل بارك الله فيكم في حضوركم ونسأل شيخنا بالإجازة فيما قرية في هذا اليوم خاصة وعامة شيخنا تفضلوا بارك الله فيكم <تصفيق> نعم صدر الشيخ أبو أحمد الشيخ الشريف أيضا دقيقة من نزح عبد الله شو الصوت مباضح H I know. قالنا الصوت مقطع إشكالية. نعم الصوت يعني مقطع. إحنا الشيخ جازر ويقولني عن من أول يوم إلى اليوم وننتهي يعني نقف. يعني نقف بين القراء يعني يقصد؟ نعم. طيب طيب إن شاء الله إن شاء الله نتواصل مع الشيخ إن شاء الله في هذا الموضوع. بإذن الله الشيخ يعني الشيخ أجازك هو أجازك خاصة عامة قبل أيضا ولكن إخواني هذا الأمر حاصل أن الشيخ قد اعتذر من قبل أيضا ثم رد قال لا بأس والآن يعتذر إن شاء الله ننظر ما سبب ذلك ونخبركم بإذن الله نرجو من الجميع التعاون في ذلك إن شاء الله نراكم إذا كان لقاء غدا في كراعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.